في المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء سير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم ما دعى هذه النار التي كنتم بها تكذبون افسحر هذا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون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 أشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرّ مصفوفة وزوجناهم. فَتُهَمُّ بِإِنَّمَا نَلْحَقُ نَا بِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَمَا آلَتْنَاهُمْ وَمَا آلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ سمر رهين وامدذناهم بفاكهه ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كاسا لللذ فيها ولا تاثيم ويطوف عليهم المان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساب كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم.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 يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مِثْلِهِ إن كانوا صادقين شيء الخالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يقلون أم عيادهم خزائن ربك أم يطيرون ام لهم سلالم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين ام له البنات ولكم البنون أَمْ تَسْأَلُهُمُ أَجَرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِيَادَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْبِرُونَ فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير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 من الليل فَسح هو